وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَانِعُ عِبَادَتِهِمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ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 يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ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 قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي فاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ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 ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن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 ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام وَل إِن سَألتَهُ منْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَ يَقولول اللهَّ قُلْ ثَأيتُم مَا تَدعونَ مِن دُون اللههِ إن أرادَنِيَ اللهَّهُ بِذُرٍّ هلَلهُ نَّكاشِفَةُ ذُرِّهِ أَوْ أرَادَني بِرَحْمَة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 قُلَّهُ فطِرَ السَّماواتِ والالْأَرضِ عَالِمَ الْ الغَيْبِ والشَّهادةِ أَْ تتتحكمُ بْ عبادكَ فيِي مَا كان فِيهِ يَخْتَلِفُون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 فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا فَتَسْهُلَ لَهُ سُهُولًا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نِعْمَةً مِّنَّا قَال إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 يُنْفَخُ فِي خَافِيَةٍ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ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 حتىتَّ إِذَا جَ أُهَا فُتِ حَتْ أَبَوَابُهَا وَقَا لَهُم خَزَنَتُهَا أَلَم يَأتِكُمْ رُسُلُم مِنْكُمْ وَقَالَ لَهُم خَزَنَةُهَا أَلَم يَأتِكُمْ رُسُلُم مِن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 وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَقَالُوا لَهُم خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ